بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إِنْ أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا فِيهَا يَسْتَوْبُونَ فَإِذَا انْتَثَرَ مِنْهُمْ يُذَبَّحُ أَبْنَاؤُهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاؤُهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوالثين ونمثن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أمنا متأن أرضي فإذا خف عليه فألقه في اليم ولا تخاف ولا تحزن إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. فَلْتَقْطَعُوا أَنفُرًا لِيَكُونَ لَهُم مَعْدٌ وَمَحْزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا قَاطِنِينَ وَقَالَتْ رَأَيْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتَ عَيْنٍ لِي وَلَمْ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كان دفلة بجيبه لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي فبطرت به عن جنب وهم لا يشعرون وَحَرَّوْنَ عَلَيْهِمْ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ يَكْحُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَجَدْنَاهُ إلَى أُمِّهِ كَيْ تَقْرَعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغا شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحكمين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتكلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعه على الذي من عدوه فوَكَزَهُ موسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِن لَمَسْتُ نَفْسِي فاغفر لي فَغَفِرَ لِي فَأَفْرَحَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي ظَنَّ فَوْزَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَغْرِقُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قُلْ يَا مُوسَىٰ تُرِيدُ أَنْ تَفْتُلَنِي كَمَا فَتَلْتَ نَفْسَكَ بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ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 فخرج منها خائفا يتوقب قال ربنا نجي من القوم الظالمين ولما توجهت في القاء مدي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ما وجد عليه أمة من الناس يكون ووجد من دونه ممرأتين فزودان قال ما خطبكما قال سا لا نسي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فتقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما كرثي على السحياء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 إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني فما ليحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك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 فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تفضلون فلما أساها مودي من شاطي الواد الأيمن في البطعة في المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها فاهتز كأنها جن ولا مددرا ولم يعصبك يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غيرك واضم إليك جناحك من الوهد فذلك برهانا لمن ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون مني مثالا فأرسله معي لد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال: سنشد عبدك بأخيك ونجعل لك ما سوّاهم فلا يصلون إليك بآياتنا أنتما ومن السبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بيناس قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبان أولين، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الوالم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدني يا هامان على الصيف اجعلني صرحا لعني أطلع لا علي أفضل عُيلا إله موسى وأنى لا ظنه من الكاذبين وستبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلى لا يرجعون فأغضنه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الوالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينفرون وأسبعناهم في هذه الدنيا لعمة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آفينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس بصائر الناس وهدو ورحمة اللَّه لَهُم يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا أنسأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهي مدينة تسلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الصور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أساهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولو ل أن تصيبهم مصيبه بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلي رسلا فيقولوا ربنا لولا أرسمت إلينا رسولا فنسبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أُوتِي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهر و قالوا إن بكلٍ كافرون. قل فأتوا بكتابٍ من عند الله وأهدا منه ما أستبعه إِن صدقين، فإن لم يستجيبوا لك فعلم أن ما يستبعون أهواءهم، ومن أضل من استبعه هو بغيره دم من الله، إن الله لا يهذى قوم الضالين.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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن السبع الهدى معك نتقصف من أرضنا أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أسفرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وَكُنَّا لَحْنُ الْعَالِفِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكًا الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنْتُ القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الجنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مسعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا فبرأنا إليك ما كانوا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 فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تأذى وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين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 من إلهم غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها عسر مدن إلى يوم القيامة من إلهم غير الله يأتيكم بليل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 تغفي ما آساك الله الدار الآخرة ولا تنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفتدين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 فقرج على قومه في ذينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليف لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم فواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخشفنا به وبجاره الأرض فما كان له من فئة ينكرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فقسطنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينكرونه و اصبح الذين فمنو ما كانه بالامس يقولون يقولون وان كان الله يبسط قرصا لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله على خسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون في الكذار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستحقين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 الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أَن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا من كافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك